من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن إذن مم. نحن نهدف عليك احلى القسط بما <تصفيق> والشمس والقمر. اذ قال أَمْسَا والقمر رَأَيْتُ بُنْيَانَهُ إِذْ قال